126. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون 127. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو من وراء جذر 128. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى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 تق الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتنضروا نفس ما قدمت لغد